هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معكوفة والهدية معكوفة أي بلغ مهله ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن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 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأزل الله سكينته على رَسُولِهِ وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا. حق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين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 ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وَمَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبَتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا